فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاص وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عجاب وَإِن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَّمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لشيء يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ في الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا, إن هذا إِلَّا افْتِلاءٌ أ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 وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها İlla cüyhe to, waħidte, ma lha min fawaq. Ve, qaloo, Rabbana, adjillana, qutna, qabla yom al hisab. İcbir ala ma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 وَهَدِينَا إِلَى سَوَائِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِلَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَتُ وَلِيَ نَعْجَتُ وَاحِدَةً فَقَالَ فَقَالَ أَكْفِلْ لِهَا فِي لِفِي الْخِطَابِ قال لَقَدْ ظَلَمْتَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّكَ فِي رَمْنِ الْخُلَطَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ بَعْهُمْ وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخور راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب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 يَتَدَبَّرُونَ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَابِدُونَ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُرْضِعَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رحاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّأْوَىٰ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ ربه أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أُرْفَقْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ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 وَالْجُرُّ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعُ وَالْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخِيَارِ هَذَا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا آبَدٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفْتَحَةَ الَّهُمُ متكئين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أسراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من مفاد هذا وإن للطاعين لشر ومأبد جهنم ما يصلونها فبئس المعد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواجه هذا فوج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 قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وما مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الواحد القهار رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ معرضون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 فشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبريس استكبر وكان من الكافرين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 إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن من نبأه بعد حين